من المخافتي أدمع ويقين نفسي في كلية تزاعع أشكو إليك فجود علي برحمتي واجعل رضاك أنيس قلب القاشع بصري إليك من المخافتي أدمع ويقين نفسي فيك لا يتزعزع، أشكو إليك فجود علي بإبراهمة، واجعل رضاك أنيس قلبي الخاشع، وأصلي إليك من المغافات يسمع، ويقين نفسي فيك لا يتزعزع، أشكو. إليك فجود علي برحمة وجعل رضاك أنيس قلبي القاشع إن كان هذا الصاد منك عقوبة فنحيب قلبي في الورى لهما اسمعوا ما همني صد العباد وظل فصلي إليك من المخافة يتمع ويقين نفسي فيك لا يتزازع أشكو إليك فاجود علي برحمة واجعل عطاك أنيس قلب القاشع حسبي من الدنيا الدنيئة لحظة متقربا لله فيها أضرع يا جامع المال الحرام لأهله أقصر عن الدنيا التي لا ت وقيل نفسي فيك لا يتزازع أشكو إليك فجود علي برحمة واجعل رضاك أنيس قلب الخاشع واجعل رضاك أنيس قلب